يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل ذرّة خيرٍ يا ومن يعمل مثقال ذرّة شرٍ يا